وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار أتخذناهم سفريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار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 ثُمَّ الَّذِينَ مُعْرِضُونَ مَا كَانَ لِي مِنَ الْعِلْمِ بِالْمَلَأِ الْأَعْلَى إِذْ يَخْتَصِمُونَ إِلَىَّ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ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 قال فإنك من المنذرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لا أغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين